كلما طلبت طرفي بين إقدام وخوفي يستفز قلّ منافسي. لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم أنفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي دولة الإسلام إني قادم ترعد قصفي في خياض الموت وردن يرعب الكفار في أشبع الأعداء طعانا أقطع الرأس بعنفي لجنان القلد دوما لف آمالي ولا في فيها <تصفيق> نعيم <تصفيق> ترتقي عن كل وصفي يا لموتي كم سيوحي من شباب الدين خلفي من شباب الدين خلفي كلما خلقت قرفي بين اقدام وخوفي يستفي كل المنافسي لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم انفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي سوف امضي ان اباني يوم عند او لؤمي التي تريد الخير برفع الاكف ليست جدي دمعة تهراق في جبن وقاع في ان هذا الدين يغي فارسا قائدا زحفي سجده المسلم حق ورضا الرحمن يكفي اشربي يا النوحات ترتوي من ارض نزفي ترتوي من رطبي نزفي كلما قلبت طرفي بين اقدامي وقرفي يستفي الزبو المنافسي لمسيري نحو حاتفي سائر للموت ماهما قال عمري رغم أنفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي كلما طلبت طرفي بين اقدام وخوفي يستفي الزبو المنافسي لمسير نحو حتف شاعر للموت ماما قال عمر يغنم ان في لا يكون الموت عزا تحت سيفي بينما لا يكون الموت عزا تحت سيفي بينما لا يكون الموت عزا تحت سيفي